أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرفض من قول إن إلا لديه رقيب أتيد وجاءت سكرة Wa nufiqa bil can show us now I'll see you